آه و مَن بابا بو اوزلان کفا and قُلْنَمْ قُلْنَ لِيَ أَنَا فِيهَا ثَنِيتَ قُوِيَّةٌ شُمَّ وَدَنَاهُ لحاتفه أجر الضيل من دون فما يكذبك بعد Oh, my God. <تصفيق> كلا إن الإنسان يقضى أمام إذا Come on, Oh! Ah. I'm